اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا نرا تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُوا الْأَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ما تسبق من أمّة أدلها وما يستأخرون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.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 فَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلَ الرِّيَاحَ عَاقِفًا فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِدِينَ مِنْ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 قال يا ابليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لن اكل لاسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حمئ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال ربي فانظ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 إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته أقدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ إِن فِي ذلك لآية للمؤمنين وإن Inkan a'ashabul aikatil 'zalimin, faatqamna minhum, wa innahu mal bimamimubin. Waladzakathzab a'ashabul hijiril nusulilin, wa ataina hum ayatina, fakanu 'anha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 ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذي نجعل القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين ما كانوا يعملون، فصدع بما تأمر وأعرض عن المشركين. إن كفيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إلها آخر، فسوف يعلمون.